نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيدا فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم نحن فسان دب درب المعالي دربنا، نحن فسان موت وراءة العز لنا سائرون سائرون، من المعالي سائر سائرون سائرون، من المعالي سائر. رغم صعاب الزمن ورغم كل الفتن، رغم صعاب الزمن ورغم كل الفتن، رغم طغات البشر ورغم كل المحن، رغم طغات البشر ورغم كل فها هو زيد قد حمل الرايه فها هو زيد قد حمل الرايه بباس شديد يمضي للغايه بباس شديد يمضي للغايه فها هو زيد قد حمل الرايه فها هو زيد قد حمل الرايا ببأس شديد يمضي للغايا ببأس شديد يمضي للغايا سائرون سائرون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 شد له الساح شجاع النبي فشد له وهذا ابن قد ترك الراحة وهذا ابن قد ترك الراحة شجاع النبي تشد له الساح شجاع النبي تشد له الساح سائرون سائرون من معالي سائرون سائرون رغم بالزمان ورغم كل الفتن رغم صعاب الزمان ورغم كل الفتن رغم تغاة البشر ورغم كل المحن رغم تغاة البشر ورغم كل المحن وها هو جعفر لديننا يشفى وها هو جعفر لديننا يثأ يطير في الجنة وهو بها أجدا يطير في الجنة وهو بها أجدا وها هو جعفر لديننا يثأ وها هو جعفر لديننا يثأ يطير في الجنة وهو بها أجدا يطير في الجنة وهو بها أجدا سائرون سائرون للمعال سائرون سائرون سایرون سایرون، لیل معال رغم صعاب الزمان و كل الفتن، رغم صعاب الزمان و كل الفتن، رغم تغات البشر و كل المحن، رغم تغات البشر و كل المحن، وها هو خالد، سيف لنا قائد، وها هو خالد. سيف لنا قائد كم زلزل الأقدام من كافر حاشد كم زلزل الأقدام من كافر حاشد وها هو خالد سيف لنا قائد وها هو خالد سيف لنا طائيد كم زلزل الأقدام من كافر حاشد كم زلزل الأقدام من كافرين حاشيد سائرون سائرون من المعالي سائرون سائرون, سائرون, سائرون